بَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَبْعَثَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري أم من المشركين ورسوله فإن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 الكين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موضع فان تابوا واقاموا صَلاتَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ لا يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.